أ م ي ن ع ي ن ٌ ا ص ك ذ ل ك ي و ح ي إ ل ي ك و إ ل ى ا ل ذ ي ن م ن ق ب ل ك ا ل ل ه ُ ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م لهما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتقطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله ه و ا ل ل َ رحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفظ ي عليهم وما أت عليهم. بوكيل، وكذلك أوحينا إليك روح، وكذلك أوحينا إليك قرآن عربى لتاذر أم القرى، ل ت ن ذ ر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لرب في. فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمته واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. ولكن يدخل من يشاء في رحمته و ا ل ط ا ل م و ن ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء؟ ف ا ل ل ه ه و ا ل و ل ي و ه و ي ح ي ي ا ل م و ت ى و ه و ع ل ى ك ل ش ي ء ق د ي ر و م ا ا خ ت ل ف ت م ف ي ه م ن ش ي ء ف ح ك م ه ُ إ ل ى ا ل ل ه ِ ذ َ ا ل ك م ا ل ل ه ر ب ي ع ل ي ه ت و ك ل ت و إ ل ي ه أ ن ي ب ف ا ط ر ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ج ع ل ل ك ُ م مِنْ أ َ ن ز و ا ج ومن ا ل أ ع ا م أزواج يثركم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له م ق ا ي د السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء. ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصّاه نوح والذين و َ ح ي ن َ ا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أ َ ن أ َ ق ِ ي م ُ ا ل د ِّ ي ن َ وَلَا تَتَفَرَّقُ فِيهِ ك َ ب ر َ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا ت َ د ْ ع ُ و ه ُ م ْ إِلَيْهِ ل ل َّ ه ُ يَجْتَبِي إلَيْهِ م َ ن يَشَاءُ وَيَحْدِي إ ل َ ي ه و م ا ت ف ر ق و ا إ ل ا م ن ب ع د م ا ج ا ء َ ه ُ م ا ل ع ل مبغضي بينهم ولو لا كلمة سبقت من ربك إلى أ ج ل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهمريب فلذلك فدعو واستقم كما أمرت ولا تتبعههم وقل آمنت بما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 بعد ما استجيب له حجتهم داهظة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب من غضبهم ولهم عذاب شديد وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أزل الكتاب بالحق والميزان. وما يدرك لعل الساعة ق ر ي ب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا م م ش ف ق و ن منها ويعلمون أنها ا ل ح ق ا ّ ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ض ل ا ر بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي ا ل ع ز ي ز ما كان يريد حرث الآخرة ن ئ ت ي منها م ن كان يريد ا ل ح ر م ا ما كان يريد حرة الآخرة نزده له في حره ث وما كان يريد حرة الدنيا نأته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لولا كلمة الفصل لقطي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو وابع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في ع ط ا ت الجنة لهم ما يشاؤون لهم ما شاء نعده ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربان قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربان و م ن يقترب حسنة ن ز د له فيها حسناء إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فايه ش الله يختم على قلبك ويمح و الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده و ي ع ف و عن السيئات ويعلم ما تفعلون. استجيب الذين آمنوا وعمروا الصالحات و ي ز ي د ه ن من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده ل ب غ و ا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل وهو الذي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلت وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من ُ ص ي ب ة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعتزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إ ِ ي َ شَأْ ي ُ س ْ ك ِِ الرِّيحَ ف َ ي َ ض ْ ل ل َ ا ل ر َّ و َ ا ك ِ د َ عَلَى ظَهْرِهِ إ ِ ن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكٌ أو ي ب ق ه ن بما كسبوا و ي ع ف و ا كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أ ُ ي ت م من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما والدنيا وما ع ن د الله خير و أ ب قال الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبواهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وأمرهم شورا بينهم ومن رزق لهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغيهم يتصرون وجزاء أ س ي ئ ة س ي ئ ة مثلها فمن عفا وأصلح فعجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن ت ص و َ ق َْ وَلَمْ ص َ ب ر َ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ا ل ْ أ ُ م ُ و ر و َ ل َ م ي َ ت َ ص َ ر وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ ع َ ز ْ م ِ وَلَمْ ي َ ت َ ص ر َ وَغَفَرَ فَأُولَئِكَ ولمن ي ت ص ر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلم الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم و ل م ن صفر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يطعن الله فما له و م ِ ن ْ و َ ل ِ ي ْ م م ِ ن ه بعده و ت ر ا ل من ي لما رأوا العذاب يقولون هل إلّا مرد من سبيل و ت ر ى ه م يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من ط ر ف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسرو ا أنفسهم وأهلهم ي يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء يعصونهم ر من دون الله و م ن ي ُ ط ْ ل ا ل ل ه ف م ا ل ه م ن س ب ي ل ا س ت ج ي ب و ا ل ر ب ك م م ن ق ب ل َ أ ن ي َ أ ت ي َ ي و م ل ا م ر د ل ه م ن ا ل ل ه ما ل ك م ن من الجئ يوم ِ ذ ن وما ل ك ُ م من ك ي ر فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفذا إن عليك إلا البلاغ وإنما إذا أذقن الإنسان منا رحمة فرح بها و َ إ ِ ل تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ي َ ه َ ب ُ لِمَن يَشَاءُ أ و إ ِ ن َ ا ث ا و َ ي َ ه ب ُ لِمَن يَشَاءُ ا ل ذ ّ ك ُ و ر إ ِ ا ل ل َّ ه ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ي َ ه ب ُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إ ِ ن ا ث َ ا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ا ل ذ ك ُ و ر َ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذ ك ْ ر َ ا وَإِناثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءَ عَقِيمًا وَهُوَ ا ل ع َ ل ِ ي م ُ ا ل ق َ د ِ ي ر ُ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ف ي و ح َ بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ما ك ن تتدري ما الكتاب وللإيمان